بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا فيما سبق عن العقيدة المسيحية أو أسس العقيدة المسيحية وابتدأنا بأهم أساس ترتكز عليه وهو التثليف التفلس يكاد أن يكون جوهر العقيدة المسيحية بوضعها الحالي مسيحية اليوم كما بشر بها بولس لا كما بشر بها المسيح عليه السلام لأنها جعلت نوعا من الفصل والفرق الجوهري بين المسيحية وبين بقية الأديان السماوية خاصة بينها وبين الإسلام ولذا نلاحظ أن القرآن الكريم قد ركز كثيرا على تفنيد هذه الفكرة فكرة التفليه لأنها فكرة عقيمة وغير مقبولة بالمرة ولا تتفق مع المنطق السليم الذي يقر التوحيد أو مع أي مؤمن يقر بوجود إله واحد أحد فبينا جذور عقيدة التثليث وكيف أن بولس هو أول من قال بها انطلاقا مما وجده جاهزا في الثقافات القديمة فكانت هذه الفكرة موجودة في الثقافات القديمة في الحضارات البابلية والهندية وحتى المصرية فثلاثية أزوريس وإزيس وحورس هذه هؤلاء الآلهة يعني أوزوريس الإله اللي كان يسمى حارس الموتى وزوجته إيزيس التي لها تماثيل كثيرة في المتحف المصري وفي المعابد المصرية وابنهما حورس يعني كأنها نفس الفكرة كما سيتضع بعض المفكرين الغربيين يقولون هي من من هذه الفكرة أخذوها بالذات يعني أولوس وجد الفكرة جاهزة أما عند الهنود فأيضا التفليف موجود قد يقول البعض وما صلة الهنود بفلسطين وما جاورها وبلاد الشام وحيث انتشرت المسيحية بعد الميلاد فإننا نجيب على ذلك بأن الثقافة الهندية كانت معروفة الإسكندر المقدوني قبل الميلاد ب... بثلاثة قرون أو أكثر وصل إلى الهند وكانت كان الطريق مفتوحا الطريق الثقافي ومن يدقق في بعض أفكار الفلاسفة اليونان يجد أن كثيرا من الأفكار ذات الأصل الهندي أصل الفلسفي الهندي مثل فكرة وحدة الوجود أو فكرة التناسق نراها مبسوثة في تنايا كتب وأفكار هؤلاء الفلاسفة من أين جاءت هؤلاء قبل الميلاد بثلاثة قرون فما بالك بعد الميلاد أفلوطين نفس نفسه أفلوطين في سيرة حياته يقال أنه انضم إلى الجيش الروماني الذي ذهب لفتح بلاد العراق وفارس ولعله يصل إلى الهند ويطلع على أفكار الفلاسفة الهنود الفلطين الإسكندري فكان إذن هنالك يعني أعجاب بالفلسفة الهندية وبالتراث الفلسفة الهندي وليس غريبا ليس غريبا يعني أن تصل هذه الأفكار وتكون فيها من تحريف اليوم ناقش عقيدة التثليث كما يقولوا موضوع هذا اليوم هو مناقش عقيده التثليث قبل ناقش هذه عقيدة اللي الباحثين نقلوها بعض الباحثين في المسيحية ننقل قسما منها لنرى هل تتفق مع العقل السليم ومع المنطق الصحيح أم لا تتفق. هناك رأي ليوسف بوسد يقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة اقانيم متساوية الله الأب والله الابن والروح القدس ثلاثة اقانيم قلنا الأقنوم هو الأصل ثلاثة أصول متساويه فإلى الله اللي هو يقول هذه ثلاثة أقانيم الله الأب والله الابن جل وعلا أن يكون الابن إلهن والله الروح القدس إذا تأليه للثلاثة أقانيم فإلى الله ينتمي الخلق بواسطة الابن وإلى الابن الفداء وإلى الروح القدس التطهير غير أن الثلاثة أقانين تتقاسم جميع الأعمال. يعني بالنسبة لها الأمر واحد جميع الأعمال ممكن أن تقوم بها هذه الأقانيم الثلاثة لأنها كلها آلهة فكل إله ممكن أن ينوب عن الثاني ويقوم به ما يقوم به الإله الآخر يعني ما أدري كيف يتقبلون ويعني يظهرون أنفسهم كأنهم دين سماوي وموحدين كيف يكون ذلك تبحيدا وفي هذه التعددية المفرطة ويليام باتون يقول إذا رمنا أن نفهم طبيعة الله في المسيحية فهناك نراه الله الذي مع عاش معه يسوع في صلة وثيقة لا تنفصم عراها صلة الابن بالاب. وكل ثروات الولاء والتعبد اللي خلفها كتاب العهد القديم كلها اختزنت في فكر يسوع المسيح عونا لنا على فهم حقيقة الله يعني آيات الولاء الموجودة يريد أن يقول أن العهد القديم يبشر بالمسيح لكن أي مسيح يقول كلها تكون عونا لنا على فهم حقيقة حقيقة الله لا أدري كيف تكون تلك عونا لفهم حقيقة الله كما يقدمها المسيحيون البولسيون هنالك لا لا حديث عن, عن ثلاث جواهر أو أقانيم منفصلة عن بعضها البعض وكل أقنوم يشكل شيئا مشخصا قائما بذاته ثالثا القص بوتر يقول ثم لما جاء المسيح إلى العالم أرانا بتعاليمه وأعماله المدونة في الإنجيل أن له نسبة أزلية سرية إلى الله تفوق الإدراك هنا يعني يريد منك التسليم أن نسلم لأنها يقول هذه الأمور وهم موجودات هذه الأمور فوق مستوى الإدراك هنالك علاقة سرية كيف تفهم هذه العلاقة السرية هذا وأنها تفوق الإدراك فلا مجال للمناقشة المناقشة العقلية تكون مع شيء واضح وشيء محدد اما ما دامت قضيه اسرار وفوق مستوى الادراك فبعد هو يلغي اي, أي تحليل عقلي للمساله او اي مناقشه عقليه للمساله فهو مسمى في اسفار اليهود كلمة, كلمه الله وهي ذات العباره المعلنه في التوراة ثم لما صعد الى السماء ارسل روحا ليسكن بين المؤمنين وقد تبين ان بهذا الروح ايضا نسبه ازليه الى الله فائقه كما للابن ويسمى الروح القدس فكل شيء ازلي بالنسبه الله ازلي والابن ازلي والروح القدس ازليه والازليه من صفات الله وكلها اله اذا هذا تعدد تعدديه واضح قديمه تصبح كلها قديمه وازليه المناقشه التي نثيرها مع ارباب عقيده التثليث ذكرنا فيما سبق عن الاب بولس الياس حينما حلل مفهوم التثليث وكيف يكون هنالك ثلاثة أقانين في واحد فقال في وقتها إذا تذكرون أن الله محبة كنه كنه هي كامنة في المحبة وهذه المحبة لا معنى لها إلا إذا تجلت في محبوب في شخص آخر يحب هذا الشخص هو المسيح لا يمكن أن تكون في بشر أو في ملاك, لأن في ملاك, ملاك, لأ ملاك لأنه أدنى من الله وإلا يعني سيكون على هذا الأساس أن الله محتاج محتاج إلى من هو أقل منه شانا وإلى من دونه فلذلك لا بد أن يكون يهب المحبة إلى من هو في مستواه أو إلى من لا يكون يعني جزء منه كما يمنح الأب لابنه محبته، فليس يكون محتاجا له وولده وهبها للمسيح. هكذا حلل مفهوم الخلق، فخلق أو وجد المسيح من ذاته، من ذاته. لأنه إذا قلنا خلق هي مشكلة المصدر. كيف يكون مخلوقا وكيف يكون قديما لا هو وجد المسيح من طبيعة الله طيب ويقول ولد الله ولد الله الابن, منذ الأزل, الله الابن ولد منذ الأزل نتيجة لحبه إياه الله الابن ولد منذ الأزل نتيجة لحبه حب ماذا حبه إياه نتيجة حب الله له ولد حتى يكون نجلا لمحبته أو حتى يكون تطبيق إذا جاز التعبير شيء ترى فيه تتجسد فيه هذه المحبة فخلق الله الابن. السؤال الذي يثار هنا ثاره بعض الباحثين هو كيف تمت هذه الولادة؟ هل هي ولادة طبيعية من النوع الذي يحصل للبشر؟ أم أنها ولادة معنوية تقول ولد الله الابن منذ الأزل هذا طبعا سؤال يطرح هل هي ولادة طبيعية كما هو في العالم الطبيعي أم ولادة معنوية وما الدليل على كل منهما إذا قلت ولادة طبيعية يجب أن تأتي بدليل وإذا قلت بولادة معنوية إذا لا بد أن تأتي بدليل، وطبعا كل إجابة على هذين السؤالين هي توقع قائلها في ورقة، فإذا قال ولادة طبيعيه كما هو الحاصل بالنسبة البشر، فالله استحال إلى مادة. وإلى شيء مجسد وهذا غير ممكن يعني هذا من صفات الحادثات وإذا قلنا ولادة معنوية فإذا قضية أن كيف نفسر بشريه السيد المسيح عليه السلام أو كما بتعبيرهم ناسو ناسوتية للجانب الناسوتي في المسيح كيف نفسره وأنه ولد ولادة طبيعية من مريم باعتراف الجميع وكان يمشي بالأسواق ويعظ ويتحرك وناس تراه وتلمس رداءه وإلى آخره قضية ليست قضية معنوية فالجوابين يعني كلاهما يؤديان إلى تناقض مع الففر الرئيسية القول بالتلية. ثم ألا تستلزم حاجة الله إلى ابن أو ولد نقصا بالنسبة إليه؟ حتى هو هو أراد أن يبتعد عن هذا الموضوع. قال أنه لا يمكن أن هذا المخلوق أو المولود يكون يعني اللي يكون أو هذا اللي يكون مدار محبة الله. لا يمكن أن يكون ملاكا ولا بشرا لأن الله سيكون بحاجة إلى ما هو انقص كذلك نفس الإشكال يمكن أن يثار أن مجرد حاجته إلى ولد أو إلى ابن كي يكون مجلى لمحبته وتحقيقا لتلك المحبة هو كأنه يحتاج أن بحاجة والحاجة نقص أن الله محتاج. لا يمكن أن تظهر من هذه المحبة وتتجلى إلا في و... ابن فالله إذن يحتاج إلى ذلك الابن وهذا والحاجة نقص وطعن في الكمان الإلهي الأمر الثاني في هذه المناقشة هو تدعي الكنيسة أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة ولكنها هو طبعا تناقضات هم يقولون أنه من كل ثلاثة آلهة إنما ثلاثة أقانيم لكن لاحظتم أن هنا تصريح هذا أحد كتاب المسيحيين يوسف بوس يقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الله الأب والله الابن والله الروح القدس ثلاثة آلهة لنفترض أنها أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة ولكنها يعني ومع الأساس أن إله صدر من آخر لكنها ما دامت تعترف بوجود نسبة بين الأقانيم وأن لكل منها صفات وواجبات ليست للآخرين فمعنى هذا هو التغاير وعدم الكمال لكل منها وحده وصفة النقص هذه تنافي الالوهي ايضا هنا يعني هذا الاشكال المطروح ان الاعتراف بوجود ثلاثة اقانيم كل واحد الى صفات اول شيء بيناتها نسبة والنسبة تقع بين حدين هذا امر عقلي بينها نسبه ثم انها بينها لكل منها صفات ولكل منها واجبات واجبات الروح القدس غير واجبات الابن وغير واجبات الاب يعني كل منها واجبات معينه فهذا معناه ان هنالك تغاير وهذا عدم عدم الكمال هو عينه يعني الواحده كل منها على حدة لا يتوفر له الكمال وهذا أيضا نقص لا يليق بالكمال الإلهي فصفه النقص تنافي الالوهيه الكمال غير توفر لكل منها ثالثا يقول الأب بولس الياس أن الولادة حصلت منذ الأزل ويقول القس بوتر أن للمسيح نسبة أزلية سرية إلى الله وهذا كلام يعني لو دققنا فيه كلام إنشائي غير مفهوم حصلت منذ الأزل كيف الولادة وللمسيح نسبه ازليه سريه ايضا يعني شيء يحتاج الى ايضاح لان الازليه تنسب للموجود الذي لم يسبق بوجود غيره والذي لا يحده زمان في حين ان الولاده تستلزم ان يكون الاب موجودا زمنا ثم يلد الابن وهذا ينفي ازليه الابن الأزلي هو ما لا أول كما يعرفه علماء الكلام وعلماء العقائد وعلماء اللغة حتى والفلاسفة الأزلي هو ما لا أول له ولا آخر السرمدي أو الأزلي فهو يعني هناك ما واضح في المذكرة هي الأزلية تنسب للموجود الذي لم يسبق بوجود غيره ولا يحده زمان أيضا لا متناهي من, من ناحية الزمان لا غير محدد بينما نحن أن لما نقول هذه ولادة الولادة تستلزم أن يكون الأب موجود ولا كيف تكون ولادة فهذا كان موجود في زمن ثم يلد الابن فالابن هنا لا يمكن أن يكون أزلي لأنه يعني حادث لما نقول أنه ولد أو أنه ابن مهما أعطينا أو أطفينا صفات الأزلية أن الابن ظهر في زمان معين فإذا هنالك حدية هناك حد هناك تناهي في موضوع الزمان فهذا ينفي إلهيته فإذن هو مخلوق حادث الأمر الرابع فكرة الصلة الوثيقة التي لا تنفص عراها بين الله ويسوع والمحبة السرية التي ورد التعبير بها في اقوال المسيحيين هذه هذا امر غير مفهوم هو أمر خطابي هذا انشائي محبه سريه وصلة لا تنفصل واراها كلام خطابي او انشائي فاذا كانت من قبيل الحب والعاطفي والحنان فهو من خواص البشر وهذا يعني ان كلا من الاب والابن من بني البشر إذا قلنا أنها من نوع الصفه العاطفية إذا كان المقصود هو شمول الله للمسيح بلطفه ورحمته فذلك لا يستلزم بنوته بنوته مطلقا ما في داعي للبنوة لأن هذا اللطف يشمل كل الأنبياء والصلحاء فإذا كانت هذه المحبة التي يقولون عنها إذا كانت من نوع العواطف والحنان العاطفي فهذا من خواص البشر ولا يمكن أن نحيل الله إلى بشر وإذا كانت من نوع أن الله يشمل المسيح بلطفه ورحمته وعنايته فهذا ما في داعي للبنوة وما في داعي لهذه النوية التي جاءوا بها لأنها هو مشمول مع كل الأنبياء وكل الصلحات الأمر الخامس أو نقطة الخامسة إن القول بالتثليث في وحدة أي بإله واحد له اقانيم ثلاثة يقودنا إلى مشكل عويصة وهي كيف انتزع أحد هذه الاقانيم الثلاثة أو انتزع ودخل في رحم مريم سهي إشكالات كثيرا يمكن أن. كيف انتزع الاقنوم إذا كانت هي واحد ثلاثه في واحد كما يقولون أنه أو إله واحد له ثلاثة أصول أو قانين فكيف هذا خرج وانتزع ودخل في رحم مريم كذلك امتزج بالناسوت وأصبح انسانا في مظهره يعني امتزج هنا بماذا بالجانب البشر بالناسوت ألا يدل ذلك على تعدد ظاهر لأن معبود النصارى لو كان واحدا له أقانيم ثاناثة لما كان خروج أحد الأقانيم وحده ونزوله إلى الارض يعني هذا الهي تصرف لوحده كما يريد والا مو مو مرتبط ليس مرتبطا بالوحده التي يزعمون انها للاله البولس بولس باب يقول إن هذا الأقنوم مع نزوله إلى الأرض ظل أقنوما يمثل جانبا في الإله الواحد ولم ينفصل عنه حتى بعد اتحاده بالناسود أرأيتم مكابرة أكثر من هذه المكابرة حتى بعد اتحاده بالناسود ظل يمثل بقي يمثل جانبا في الإله الواحد ولم ينفصل عنه طيب وبقيه الالهين او الله ذاك وين صار حقا ينطبق عليها قول الشاعر الجاهلي حديث خرافه يا ام عمرو فهذا الكلام اذا فيه تناقض و الذي يعني هذا الاتحاد وهذا انفصال الابن ان الاقنومين الاخرين معناه ان الذي هبط واتحد بالناسوت لم يكن هو بعينه وانما هو شيء آخر فهو المسيح الاله وهو ليس المسيح الاله في آن معه اما ان يكون المسيح الاله والذي ولد منذ الازل موجودا ضمن الاقانيم ان الابن او انه غير موجود وهبط بعد ذلك لما هبط صار بشرا جانب بشري فكيف يكون هو المسيح الإله وهو ليس المسيح الإله تناقض واضح يقول أحد الباحثين عندما تواجه مسيحيا بهذه الأسئلة يقول يجيبك أن الإنسان لن يبلغ هذا الإيمان عن طريق المطارحات النظرية بل بإلهام من الله وإعلام منه يعني عليك أن تسلم بحكايات ألف ليلة وليله بأساطير إذا ناقشتها قالوا لك لا ينفع النقاش ولا تفيد المباحثات النظرية والحجز المنطقية بل أن تؤمن وتسلم وهذا كان شعار فلاسفة الآباء المسيحيين في في القرون الأولى التسليم دون ما مناقشه واستمروا لفترة طويلة عدة قرون على إلى أن جاء قدس توم الإكويني وحاول أن يفلسل العقائد المسيحية ويضع لها أساسا عقليا هذا في العصر الوسيط كتب كتابه الهام الخلاصة اللاهوتية متأثرا بالفلاسف المسلمين وبمنطق أرستو فأراد أن يقيم ومتأثرا بعلم الكلام الإسلامي الذي هو علم الكلام وتعصيد للعقائد الإسلامية على أسس برهانية فهو أراد أن يوصل العقائد المسيحية على أسس أيضا عقلية ومنطقية فعليك كما يقول أن تسلم هذه ما يرمن بإلهام من الله تفهمه مو بإدراك ولا بمباحثات نظرية بالنسبة إلى هذه بعض المناقشات التي تثار مع المسيحيين أو مع قيدة التثليف وفكرة الأقانيم الثلاثة بالنسبة إلى إلوهية المسيح وتطورها التاريخي فلهية المسيح مرت بأدوار الذين يعني ترى كتب التاريخ أن الطلائع الأولى استعمالنا المعاصر من المؤمنين بالمسيح والمسيحية ومن الحواريين لم يكونوا لم تكن عندهم فكرة إلهية المسيح أو التثليث موجودة أنا أقول لكم نصوصا من دائرة معارف القرن العشرين أو معارف القرن التاسع عشر عفوا تقول كان الشأن في تلك العصور أنه عقيدة إنسانية عيسى كانت ذالبة مدة تكون الكنيسة الأولى من اليهود المتنصرين. طبعا هو اللي أكثر تبعوه من باقسم من اليهود الذين تنصروا. يعني هو كانت رسالته إلى إلى بني إسرائيل. وهذه بنص التوراة نص صريح ما جئت إلا للخراف الضالة من بني إسرائيل. قول السيد المسيح الذي يذكرونه هم بنص العفون الأناجيل طيب فكان عقيدة المجموعات الأولى أو الطلاع الأولى من المؤمنين المسيحيين من اليهود الذين تنصروا القول بانسانيه عيسى فإن الناصريين نسبة إلى الناصرة التي ولد فيها المسيح والتي تسمى بها النصارى فيما بعد النصارى نسبة إلى الناصر والنصرانية وجميع الفرق النصرانية التي تكونت من اليهودية اعتقدت بأن عيسى إنسان بحت مؤيد بروح القدس مسدد بروح القدس إنسان بحت هذا ما يقوله نص دائرة المعارف القرن التاسع عشر وهي عربية. سكليبيديا معروفة. مؤيد إنسان مؤيد بروح القدس، وما كان أحد يتهم الذات يتهمهم بأنهم مبتدعون ولا ملحدون. ويروى عن أحد المؤرثين اللاتين في القرن الثاني للميلاد. يروي يقول انه كان في زمنه في الكنيسه مؤمنون يعتقدون ان عيسى هو المسيح هذه في القرن الثاني للميلاد ويعتبرونه انسانا بحتا وان كان ارقى من غيره من الناس ما فيها شيء عند قدرات الله اعطاه الصفاه ارناس لاخذ يفضله على غيره ما فيها شيء ف... وحدث هنا تطور يقول وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل دخول أعداد من الوثنيين يظهر لك أنه تظهر عقائد جديدة لم تكن معروفة من قبل فالناس المؤمنين المسيحيين الاوائل كانوا يؤمنون بيعني بي عيسى انسان نبي رسول ما كانت مطروحه هذه الفكره من اين جاءت هذه القضيه كان بولس الواضع الاول لبذره الوهيه المسيح اشرنا الى ذلك من قبل ان شاول أو بولس هو الواضع الاول لألوهية المسيح ويقول ويلز راح القديس بولس يقرب عقول تلاميذه الفكره الذاهبه الى ان شان عيسى كشان ازوريس كان ربًا مات ليبعث حيًا وليمنح الناس الخلود لإزيس وأزريس قصطورة نسجت على منوالها كثير من القصص والأساطير عند الشعوب وهناك دراسات كثيرة على هذه القصة لكن هي بشكل عام هو أوزريس إله ويعني كان من الآلهة اللي تخيلها المصريون كان يسمى حارس الموتى أو حامي الموتى زوج الإله إيزيز وأبو الإله حارس ثلاثة أرباب وإن كانوا يعني كانت عقيدة المصريين يرون أنهم صور متعددة لإله واحد فهو يقول شأنه كشأن أوزوريس هي فيها القصة شيء من أنه يموت ويبعث حي بالقصة هذه في شيء من هذا القبيل فيقول هو كان يقرب عقول تلاميذه إلى الفكرة القائلة أن شأن عيسى كشأن أوزوريس كان ربا مات ليبعث حيا ويمنح الناس القليل فهذا أصل القضية وإلا من أين لا يمكن أن يسلم عاقل بأن وحيا أو إنجيلا يزعمون أنه من الله أو وحي الله يقول لهم أو يأمرهم بعبادة رب وأن عيسى رب والروح القدس رب وثلاثة آلهة لا يمكن أن يسلم فلازم هنالك أصول تاريخية وبول هو حقيقة هو المؤسس الحقيقي المسيحي صادفت البذرة خصبة أرضا خصبة في عقول أولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيحية وقد لاحظنا أن مدرسة الإسكندرية كانت عامرة بالدراسات وبالأفكار القوية التي ما استطاعت والكنيسة كانت ليس عندها أساس نظري قوي فلسفي اعتقادي قوي فأخذت من من تلك لتقوي بها جانبها النظري أخذت من تلك الفلسفات ولكنها أخذت يبدو دون تنييز أو بشكل مقصود كما هو عند بولس ليقرب المسيحية من الرومان وليكسب الرومان إلى صف المسيحية ساعد على نمو هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون الأول من الاضطهادات المدمرة التي التهمت كثيرا من مراجعهم وقضت على أتباع المسيحيين الحقيقيين أو كادت فخلال ذلك فقدت المسيحية طابعها النقي لاختلاطها بالأساطير والخرافات وخرجت الى الناس هذه المرة وفيها تناقض ظاهر عن تعاليمها الحقيقية اشد انواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه فكان بعضهم يراه رسولا ككل الرسل واخرون يرونه الها هذه هي هي اهم صراع واشد صراع قام حول قضيه الوهيه السيد المسيح بين المسيحيين انفسهم كان هنالك تياران تيار يرى انه اله وتيار يرى انه انسان او هو رسول وهذا هو محور حديثنا للمحاضره القادمه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته